من لا إله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشم وذوو فاذا كانت ترى ان ليس لهم طعام إلا من غريب لا يسمنون. وجود <وضوه> يومئذ إذن عِمَّك، وجود عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها سرور مرفوع. وَنَمَارِقُ مَا وزرابي أَرْضِي أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت فذكر إنما عليهم بمصيط أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء كيف رفعوا وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ تذكر إنما zaientość z milionów i czsaw listę a tiss إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب